غَنِكَمَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ غَيْرَ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرَ حَتَّى يُغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ خَمِيعُ الْعَالَمِينَ كَذَٰلِكَ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَا إِلَهَ بِنْدُهُ بِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ يَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الذَّوَ ما كأنهم لا يؤمنون الذين آتت منهم ثم ينكرون عندهم في كل مرة وهم لا يثقون فإن ما تبقى فلهم في الحرب فشدد بهم من خلف لعلهم يذل وَإِنْ مَخِفْتَ مِنْ قَوْمٍ غَيَانَةً فَانصَبْ إِلَيْهِمْ عَلَى السَّوَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَقَّوْا إِن لا يعجزون وأعزوا لهم ما استطعتم من قوة ومن الرباق الخير ترهبون به ترهبون به عدو الله وعذوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وماتون عليهم وعنت لا تظلمون وان جنحوا للسرب فاجنح لها وتوكل على الله انهم وسلمون علي